جعلناه نقوفة في قراربك، ثم خلقنا النقوفة على قطة، فخلقنا العلاقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، فخلقنا المضغة عظام، فكسون العظام لحم، ثم. شاء الله خلقا اخر ستظهر لك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميت ثم انكم يوم القيامه تبعثون